فَتَكُنْ أَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَغْضَلَّمْ لَمْ تَغَوُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا فَتَكُنْ أَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَغْضَلَّمْ لَمْ تَغَوُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير.